يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبان الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ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 ومن الآرَابِ مَن يَتَخَذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِبَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم.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 رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.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 ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه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 خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار بي فانهار بي في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين.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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وحدا عليه حق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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عد لله تبرأ من.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 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم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 من الأعراب إن الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله، أي يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمص في سبيل الله ولا يطؤن موطئ ولا يطؤن موطئ يغض القفار ولا ينال من عدو النيل إلا كتب لهم.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 إلا قُتِبَ لهم ليَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَفَرًا فلولا نثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين ولينظروا قومهم ليتفقهم في قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلغة واعلموا أن الله مع المتقين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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَن أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما أنتم عزيز عليهما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فَإِنْ تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إلَّا بِالحَقِّ يُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي أَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضر فلما كشفنا عنه ضره مرك ألم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثمّ جعلناكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لنا ننظر كيف تعملون وإذا تتل عليهم آياتنا بيانة قال الذين لا يرجون لقانا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 فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ذراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا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 وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجتنا من هذه لئن أنجتنا من هذه لن كوننا من الشاكرين فلما أنجهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بقيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا من السماء فاختلط بي فاختلطت به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا.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 يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا جوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 قل الله لهدي للحق أ فمن يهدي إلى الحق أحق أي يتبع أما لا يهدي أما لا يهدي إلا أن يهدا فما لكم كيف تحكم وما يتبع أكثرهم إلا ظن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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مبتديين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أونتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.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 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هل تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 أَلَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُهْدِي لِلشِّرْرِ مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تظفرون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر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 إن يَتَبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَحْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِّرًا إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرن وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إم كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثمّ بعثنا من بعده عرّسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبيانات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 فَلَوَلَا كَانَتْ قَرِيَةٌ أَمَنَتْ ثَنَّ فَعَلَهَا إِيمَانُهَا إلَّا قَوْمَ يُونُسَ إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا أَمَنُوكَ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْزِ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْزِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حِيْ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 كتاب أحكمة آياته ثم فصّلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويأتك الذي فضل فضله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 ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور